سنقرئك ََُُِ فلا ََ تنسى الا َ ما َ شاء ََ الله َِّ إ انه يعلم ََُْ الجهر ََْْ وما ََ يخفى ََْ ونيسرك َََُُْ لليسرى ُِْْ فذكر ََِّْ إ ِ ن َّ ف َ ع َ ت الذكرى ِّْ